Milaheil Rahman al-Rahim. Hal Ate al al insanihin min adhheri, Lam yakan shay. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأتيما لفضيله <تصفيق> جزاء. جزاكم بما صبرتم جنة وحريرا مستقيم في لا شمسا ولا ذمهيرا وذانية عليهم ظلالها وذريلت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من صبة 124. ويسقون فيها كأسا كان بذا جهازا جبيلا So What do you وحلوا اسْتَوَوْا من الصَّفَا وسقاهم فَإِذَا مِرْضَكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ بُكْرَتَهُ Wanneer zijn نحن خلقنا Ik reed, en men